وَمَا يُحِلُّ لَنَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَطُولَا إِنَّمَا نُحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُوَ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 لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما كوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا